وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك َ و َ عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا ت ح ض و ن على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكل ا ل م م وتحبون المال حبا جما كلا. تكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك ص ف ا ص ف ا وجاء يوم ئ ذ بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له الذكر كلا تكت الأرض دك دك و جاء ربك والملك صف صف و جاء يوم ئ ذ بجهنم يوم ئ ذ يتذكر الإنسان يوم ئ ذ ن ي َ ذ ك ر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ا ل ذ ك ر ى ء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يقول يا ليتني قدمت لحياتي في و م ئ ذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنه ا ر ج ع ي إلى ربك راضية مرضية فدخلي ا في عبادي ودخلي ا جنتي.